تعالى. تكون في هذا اليوم الذي هو يوم الخميس ليلة رمضان وهي آخر يوم من أيام الدورة وإن شاء الله تعالى طبعا دروسنا مستمرة إلى أن ننهي حديث أنس الذي معنا وهو حديث بول الأعرابي فإذا نهينا هذا الحديث تكون الدورة قد انتهت ومعكم راحة يومي الخميس والجمعة بإذن الله تعالى معكم راح يومي الخميس والجمعة بإذن الله تبارك وتعالى لأجل المذاكرة والمراجعة أما بالنسبة لباب المزي وغيره فالامتحان يكون فيه بعد رمضان ان شاء الله تعالى بعد رمضان بإذن الله تعالى يكون الامتحان فيه وعليه فالامتحان سيكون قاصرا على باب المسح على الخفين يوم الثلاثاء. المقبل بإذن الله تعالى والنتيجة تعلن ليلة رمضان ليلة الخميس بإذن الله تبارك وتعالى هذا بالنسبة للامتحان وبالنسبة للمذكرة مذكرة المسح على الخفين ولا آزن في أغزي ابتداء إلا لمن حضر الدورة يعني كلها أو بعضها كلها أو بعضها واضح وبعضكم يخطئ خطأ طيبا بحسنية فيخبر الناس فنفاجأ في يوم توزيع المذكرة أن نفرا كثيرا من الناس قد قد جاءوا وحضروا وليس لهم حق إنما الحق لمن إيه؟ لمن حضر هذه الدروس وانتظم فيها فإن فضلت فضلة أعطيناها لمن إلا من علمتم أنه ماذا أنه حضر هذه الدورة أو حضر بعضها واضح يا طلبه العلم من باب ماذا أن يثبت الحق ليه لأهله لأنه إن أخذ هذا غير أهله فلقد ضاع من ماذا من أهله ونحن لا نمنع المذكرات عن أحد بل بعد ذلك لما نتمكن من طبعها نعطيها لماذا للناس ولكن طبعا العدد الذي سيأتي في الغد غالبا سيكون ماذا محدودا بسبب ضيق له الوقت وعدم امكان تصوير أعداد كبيرة منها خاصة المذكره ضخمة ضخمة جدا تقع في سلاسمائة صفحة كامل. لأن أضفنا إليها المنظومات واضفنا إليها باب القواعد الذي قام به فيصل واضفنا إليها باب السؤال والجواب الذي قام به أبو عبد السلام واضفنا إليها المنظومات التي كانت إما في القواعد أو في المسائل من هاني ومن أبي سفيان فإن شاء الله تعالى الامتحان لن يخرج عن المذكرة ابتداء ونظام الامتحان من منكم امتحن من قبل معنا يرى أن نظام الامتحان في الغالب لن يخرج عن النظام القديم فيكون هناك سؤال أولا الاسئله يكون فيها اختيار يعني غالبا ستة أسئلة تختار منهم خمسة وفي داخل هذه الخمسة ماذا؟ اختيار فأعطيك فرصة كبيرة جدا ثانيا نسبة الاسئله دائما ما ياتي سؤال وهذا هو الذي يسمى السؤال العام الذي يكون غالبا في عرض اقوال اليه المذاهب والاشكالات والاقوال ومناقشتها ثم بعد ذلك ان شاء الله تعالى بياتي سؤال يكون من وجه واحد عرض مذهب واحد مع ماذا مع ادلته وسؤال عرض اشكالات وأيه؟ واجوبه الاشكالات طيب تسألون هل سيأتي في التراجم أسئلة؟ نعم لابد من سؤاله لكن السؤال التراجم غالبا يكون في الجهة الدفاعية في جهة الدفوع عن الصحابة واضح؟ نعم المهم المؤمن الامتحان لن يخرج منين؟ من المذكرة هل فوائد الحديث العامة تأتي؟ نعم تأتي يأتي منها سؤال يأتي منها إيه؟ يأتي منها سؤال سؤال يكون أذكر مثلا فوائد أو عشر فوائد من حديث صفوان بن المعطي أذكر عشر فوائد من حديث رضيفة ابن اليمان وهكذا واضح الآن نظام الامتحان طيب روايات الحديث غالبا لا يأتي فيها الشيء غالبا لا يأتي فيها شديد. طيب مفردات الحديث ممكن يأتي في مفردات الحديث ما يتعلق بالفقهية المتعلقة بالمفردة واضح لأن أحيانا كنا نعرض المفردة وتحتها إيه؟ فقهيه يبقى إذن المفردة هذه الفقهية إيه؟ كما أضرب مثالا اليوم معنا حديث مثلا قال صلى الله عليه وسلم فأمر بزنوب من ماء هناك شرط عند الأحناف أن يكون هذا الزنوب سبعة أضعاف الماء أو البوت سبعة أضعاف ليه؟ البول ليه جابوها منين من معنى الزنوب يبقى هل يشترط في تطهير البول أن يكون الماء المطهر للبول سبعة أضعاف البولة يبقى الفقهية هنا متعلقة بليه بالمفرد عموما ذاكر المذكر ان شاء الله تعالى سوف اوز عليكم ليلة رمضان جوائز البحوث جوائز الامتحان الاجازات والاجازات سوف تكون تابعه لماذا تابعه الامتحان واضح بمعنى ايه تابعه الامتحان الحص اكثر من 90% والبحث له ايضا ايه درجه والامتحانات السابقه لها درجه ودرجه الامتحانات السابقه كلها موجوده عندنا والذي فاته امتحانا وآخر سأعود له ماذا درجته بإذن الله تبارك وتعالى من جهتكم درس اليوم إن شاء الله تعالى يتألف من اربع حصص أما الأولى فمع شبهة من شبه الشيعة أو دليل من أدلتهم على استحقاق عليه الولاية وهو ما يسمى بحديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى وأما الحصة الثانية إن شاء الله تعالى فما حديث أنس بن مالك معروف بحديث بول الأعرابي وطبعا ترجمة أنس مضت معنا باستفاضه فنحيل إيه عليها إن شاء الله تعالى ولا إيه ولا نكرر ترجمة أنس هنا معنا وعليه فسوف نشرع فين في المطلب الثاني اللي هو روايات الحديث وقد جمع لنا بعض إخوانكم روايات هذا الحديث حتى بلغت كم في عصده وحصري هو سبتين روايات للحديث فمطلب التأليف بين الروايات مطلب مطلبه طويل جدا ومطلب مهم ومطلب رائع كمان حصه الثالثه مع الألباني رحمه الله تعالى وتهمت ماذا؟ الارجاء وتسمع اليوم كلاما في دفاعية مهمة جدا عن شيخ الألباني تعرف حقيقة هذه التهمة من أين جاء حصة الرابعة مع سعد بن عباد الغيور رضي الله عنه ومسألة أهمة فيما تعلق بترجمه سعد وهي بيعت سعد لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه لأن هناك مسألة دائما يتشدق بها أقوام أن بيعة أبي بكر لم يقع عليها إجماع وأن سعدا خالف في ذلك لم يبايع أبي بكر هذه حصص درسنا المبارك اليوم بسم الله حديث المنزلة الدليل الثالث الدليل الثالث حديث المنزلة أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث مصعب بن سعد من سعد بن من ابن أبي وقاس هنا أقف هنا فائدة عاجلة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لسعد إن تترك ورثتك ايه خير مع أن سعدا يومها لم تكن له إلا وريثة واحده فهذا الحديث يعد ماذا علما من علام النبوه لان سعدا بعد ذلك ماذا ولد له وولد له الكثير من الولد منهم مصعب بن سعد وعمر بن سعد حتى قيل بلغ ابناء سعد ثلاثة عشر ولدا رضي الله عنه وكان يطوف على التسع جواري في ليلة واحدة حتى إذا دخل على العشرة نام عندها فكرهت أن توقظه فالمهم أن سعد رضي الله عنه قيل له ان تترك ورستك أغنياء مع أن سعد رضي الله عنه يومها لم تكن له إلا ورسه واحدة وهي ابنته وهذا هو السر أن سعد أراد أن يوصي بكل ماله أو بنصف ماله إلى أن قال له هو السلس كثير فأخرج البخاري من حديث مصعب بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تابوك وتابوك بلدة تبعد عن المدينة النبوية قرابة 800 كيلو متر يعني شوف 800 كيلو متر كامل لتعرف كيف كان جهاد أولئك الصحابة رضي الله عنهم وكيف كان عملهم لهذا الدين وتعبهم ونصبهم في ذلك واستخلف عليا مكانهم فقال أي علي أتخلفني في الصبيان والنساء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخلفني في الصبيان والنساء وانظر كيف قدم ذكر الصبيان على من على النساء لأن ضمير الذكور دائما غالب ومقدم على ضمير الأنوس قال ألا ترضى أن تكون ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس ليس نبي بعدي وطبعا هذا فيه فائدة تاني على العجلة الأول احتياط النبي صلى الله عليه وسلم لما لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لم يسكت لان لو سكت لظن الناس ماذا أن علي نبي لأن شبهه بمن بهارون وهارون كان نبيا فلما قال الا انه ليس نبي بعدي عشان يقطع هذه الوساوس وعشان يرد هذه الايه تخاليت والاوهام التي قد تقوم فروس بعض الناس وهذا الحديث الذي معنا دليل على بطلان ادعاء كل من ادعى النبوه بعده من امثال القدياني وغير هؤلاء ممن ادعوا النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال ليس ايه ليس نبي بعدي صلى الله عليه وسلم الحديث فقالوا قال يعني الشيع كونه الاحق وهذا الحديث نص في كونه الاحق بالخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحسبنا تشبيه بهارون فقد جعله مكانه ومتى جعله مكانه يعني جعله خليفة لهذه الأمة وقائما بأمرها بعده الجواب لانها كانت ممكن هذا نعم خاصه خاصه مع كونها الغزوه الاخيره له صلى الله عليه وسلم الجواب إنما قوله أولا إنما قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى تطيبا لخاطر علي ذلك أن علي رضي الله عنه غضبا لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المدينة وجعل يبكي خاصة لما أرجف الصبيان أو أرجف المنافقون لأن المنافقون قالوا ما خلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ماذا غضب عليك وإلا أنه لا يحب وشوف الشائعه ماذا تفعل بالمسلمين ها وانظر الى المنافق وسوء الظن كل, شي في كل شيء عنده يفسره في جهة في جئه في جئه الشمال منافق كل شيء يفسره في جئه في الشمال ولا ينظر الا من البقعه الايه السوداء وانظر الى المنافق حياته شائعه ومادته وفاكهة لسانه ماذا؟ شاع أبدا ولذلك فعلا صدق من وصف الأمة المسلمة اليوم واسمحه لهذا وصفه قال امه للتاتة وفعلا متى تطبق هذه الأمة على فمها وتعمل شوية متى تترك الكلام قليلا لتعمل قليلا مش هنقول لتعمل كثيرا لكن فعلا نحن أمة ما تفرغت إلا لماذا الا للكلام وما اكثر الشائعه الموجوده في المجتمع الشائعه التي اصبحت تحرك الاحداث في بلادنا تحرك كل شيء في امتنا الاسلاميه اليوم وما اسرع الشائعه وكانها النار في في الهشيم فعلا شوف المنافقين موقف بسيط ساب علي طب ما غ... طب ما هو في غزوات اخرى ساب غيره ساب عثمان في غزوه ذات الرقاع ايه المشكله وترك غيره كثير في كثير من المعارك ايه المشكله ان يترك عليا هذه المره المنافق اخذه وعملها ماده زي واحد ياخد خبر ثالث ويجي يعمل منه ايه ماده صحفيه قمده ومادة قوية مع ان الخبر في أصله أصله خبر تالي أصله خبر لا حقيقة له احيانا فعلا قد يكون أصل هذا الخبر لا حقيقة له نعم فانتبه إلى هذه المسألة فإنها مهم ولتكن العزة والعبره عندك واحد توقف الإنسان عن الكلام جسيرة شوف قال له أمسك عليك لسانك ويبكي على خطيئتك وليسعك ثلاث حاجات دول أمسك على لسانك خليك في خاصه نفسك خطيئتك انت ثالثا اغلق عليك ماذا بابك خلطة الناس أصبحت كالنار تحرق أكثر مما إيه؟ تنير وتضيء إيه والله خلطة الناس أصبحت كالنار أصبح تحرق أكثر مما تضيء وتنين ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن الإنسان يخلو به بنفسي وانظر فين في حالي هو عندك في حالك ما يستوجب النظر فيه وعندك في أمرك ما يستوجب أن تنشغل به أكثر فأكثر ولو سألت كل واحد منكم الآن ما عندك في حالك ما تنشغل به كل واحد منكم عنده في حال صاحب الولد عنده حاجة الولد ينشغل به صاحب الزوجة عنده حاجة الأهل والبيت صاحب العلم عنده حاجة العلم ينشغل بها وهذه حاجة لا تنتهي يعني أنا مش ادخل مكتبتي حينًا وأنظر كده أقول متى ينتهي هذا؟ يعني متى ينتهي هذا؟ هل يمكن أن أصل في يوم من الأيام إن أنا أنتهي من كل هذه الكتب والمكتبة من وعيها وحفظها والنظر فيها والاطلاع و. تصحيح احاديثها والنظر في أقوالها واستدركاتها هل ممكن؟ ها؟ يقولوا هي واللي عنده شيء واللي عنده زنوب هذا يجلس يجلس الاستغفار منها والتوبة من متى تتوقف الأم عن الكلام؟ شوف المنافق حياة الكلام شغلنت الكلام حياة الشائعة شغلنت الشائعة. فانتبه شوف أول ما علي تخلف خبر زي ده فيه قيمة الخبر ده طب ما ترقب له عثمان وترقب له فلان وترقب له من الصحابة المنافق خدها عملها ايه مادة ما خلفك إلا أنه أبغضك ما خلفك يا علي وشوف دخلوا بين في القلوب والنيات زي اللي بيحصل النهاردة بيدخلوا اليوم برضو في القلوب والايه والنيات لو واحد أسنع على الشيخ الألباني يقول لك يا عم ده بيسنع عليه بس كده عشان خاطر ايه يتعلق بيه انت يعني دخلت في قلبي وعرفت ان هو بيبغضه من الداخل سبحان الله العظيم فعلا اليوم اليوم في اتهام للنيات مر اتهام فظيع للنيات ولذلك صار يعني الإنسان يتعجب منها من حال المسلمين هذا كله شوف الشائعة فعلي بكى من اثر الشائع شوف الشائع عملت فيه اثرت في نفسه ما انه علي يعلم ان رسول الله لا يبغضه مع ان عليا يعلم ان رسول الله لا يخلفه لفضل او لعجز لاول او لعقد لجبن او لشيء ده عليه من اشجع الناس وعلي يعلم في نفسه هذا هل علي زن لحظه ان رسول الله يبغضه علي يظن لحظة ان رسول الله خلفه عشان هو جبان ما يظن لحظه لكن شوف الشائعه استرت فين في قلبي فذهب باكيا الى رسول الله وقال اتخلفني في الصبيان والنساء يا رسول الله فقال انت مني بمنزله هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد يبقى نقول اول الجواب ان النبي عليه الصلاه والسلام قالها تطييبا لخاطري عليك وذلك لما بكى ولما بكى اذ ارجف المنافقون ما خلفك الا انه ابغضك خاصه ان خروجه كان خروجا عاما ثانيا وقوله في الصبيان والنساء له معنى أنه خلفه على أهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس عاما وبقي المنافقون يبقى لي أبقى علي على وجه الخصوص حفظا لمن لأهله لان المنافقين موجودين فكان النبي لا يأمن على اهله في وجود من في وجود أهل النفاق في المدينة أنت عارف أهل النفاق أهل شائعه أهل خبص ومقر ولؤم فخشي على اهله طيب من الذي يقوم على اهله في غيابه أقرب الناس إيه إليه وأدنى الناس منه لحمه. علي رضي الله عنه وارضاه. خص بما عرف عن علي من غيرة شديدة على النساء قلت يقوي هذا ما عرف عن علي من غيرة شديدة على النساء وهو القائل وهو القائل اذ رأى السواك على سغر السيدة فاطمة وهو القائل اذ السواك على سغر السيدة فاطمة هني تيعود الأراك بصغرها هني تيعود الأراك بسغريها ما خفت يعود الأراك أن أراك ما خفت يعود الأراك أن أراك لو كنت أهل للقتال لقتلت لو كنت أهل للقتال لقتل ما فاز مني يا سواك سواك شوف يتوعد السواك عشان وقع على صغر السيده فاطمه قلت ثالثا والنبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف غير علي في غير غزوه كما استخلف عثمان في ذات الرقاع واستخلف بشير بن المنذر في غزوه قينقاع فهل يكون هذا الاستخلاف خلافة وولاية من بعده؟ يبقى إذا سبت أنه استخلف عليا فقد سبت أنه استخلف غيره فلو جعلتم ذلك دليلا على استخلاف علي لزاما أن تجعلوا ذلك دليلا على استخلاف من غيره رابعا وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بمن ها بابراهيم وعيسى عليه السلام لما قال ابو بكر في أسر بدر ارى ان انت تعطي فلان وتعطي فلانا وتعطي فلانا وقضى ابو بكر بماذا بالعفو وقبول الديه قال مثلك يا ابا بكر كمثل من إبراهيم اذ قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى اذ قال إن تعزبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى يعني بالنين من الأمدياء وقال مثلك يا أبا بكر مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم اذ قال ومن عصاني فانك غفور رحيم وكمثل عيسى وكمثل عيسى اذ قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم العزيز الحكيم احسان رابعا وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بمن بنوح وموسى عليه السلام إذ قال ربنا إذ قال نوح رب لا تزر على الأرض من الكافرين ديار وكذا موسى عليه السلام لما دع على قومه أن يجدد الله أو أن يشدد الله عليهم وأن يطمس على أموالهم وعلى قلوبهم فهل يكون ذلك فهل يكون ذلك دليلا على استخلاف أبي بكر أبي بكر وعمر خص إن إبراهيم أعظم من من؟ أعظم من موسى سادسا قل كم لا يلزم من هذا أن يكون شبيه هارون في كل شيء لأن فرقا بين الشبه والمثل والنظير تفرقون ولا ما تفرقون ها؟ النظير أقرب إلى المطابقة والمثيل أقرب إلى المطابقة لكن الشبيه قد يكون الشبه بينهما في شيء واحد ومن هنا قال تعالى ليس كمثله شيء تمسلي شيء واضح، وعلي فإن شاء أشبهه بهارون فلا يعني تطابق التشبيه أو تطابق الشبه بين هارون وعلي رضي الله عنه سابسا ولا سابعا. إن الولاية الصغرى لا تثبت له الخلافة العظمى خاصة وقد ثبتت الولاية الصغرى لكثيرين من الصحابة سامناً ولو كانت تشبيه للمطابقه لالزمناهم ان يقولوا بان عليا افصح لسانا من من بل رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسعا واستخلاف علي يفارق استخلاف هارون في اشياء كثيره استخلاف علي يمنع استخلاف هارون في أشياء يفارق استخلاف هارون في اشياء كثير بما يمنع تطابق الشبه كم عاشرا واثبات هذه الفضيله لعلي لا تقتضي نفي مثلها عن غيره وإثبات هذه الفضيلة لعلي لا تقتضي نفي مثلها أو أعظم عن غيره فقد قال في بعض الصحابة هو مني وأنا منه يعني يوم أقوى وقال له أنت مني بمنزلة هارون لكن في بعض الصحابة قال هو مني وأنا, إيه؟ وأنا منه فهذا أقوى فهل يكون بذلك أفضل من علي وحق بالولاية حاد عشر وأمره أبو بكر بالإمارة في الحج وهو آخر وهو آخر عمل أوقع من الإمارة المؤقتة على المدينة النبوية يعني لو اعتبرنا الاستخلاف على المدينة استخلافا على المسلمين يبقى استخلاف ببقر بكر على الحج ونيابة ابي بكر على إمارة الحج يعتبر نيابة ايه؟ عم حادي عشر واستخلاف ابي بكر على الصلاة وهي أعظم وأعمال الشريعة وعمود الدين أقوى أقوى وأشد وأعظم من استخلاف من أجب رجل من استخلاف علي على المدين الثالث عشر ان استخلاف علي على المدينه هي نيابه مؤقته ونيابة خاصه ولا يصلح تعميم الخاص وصرف دلالته الى العموم الجواب رقم كم تم؟ <تصفيق> الرابع عشر ان هارون عليه السلام قد ثبت انه مات قبل موسى فلا يكون فلا يكون هذا الحديث دليلا على الخلافه للمفارقه الرابع عشر أن خلافة علي رضي الله عنه لو كانت لعموم الأمة بهذا الحديث لما إيه؟ لما خرج يبكي صحيح لو هو عرف ان هو بيستخلفه على المدينة شن الخلافه العامه يباه يبكي لما خرج يبكي ويقول أتخلفني في الصبيان وال النساء الخامس عشر السادس وليس في هذا الحديث استخلافه المطلق بمعنى تقديمه على أبي بكر وعمر هذا لو كان دليلا على الخلافة اصلا السابع عشر وما جاء معارضا في إثبات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان أقوى, أقوى وأصرح من هذا الدليل السابع عشر لو كان دليلا على استخلاف علي لما بايع علي رضي الله عنه غيره من الصحابة و اعطاهم صفقه يمينه الثامن عشر التاسع عشر لو سلمنا ان علي نزل عنها لو سلمنا انها دليل ان الحديث دليل او انه دليل على استخلاف علي فيكون علي قد نزل عنها بما بايع اولئك الثلاثه فما لك انت يعني نسالهم الان طيب هذا دليل على استخلاف علي وافقنا طيب تسلمون بان عليا بايع الثلاثه ولا لم يبايعهم حاجه من اثنين لو بايعهم يبقى علي نزل عنه عن حقي في الخلافه لهم صحيح يبقى مالك انت بقى زعلان ليه لو قالوا لم يبايعهم لهم ازاي لم يبايعهم علي يخرج على امير المؤمنين لم يبايعهم ازاي وعلي كان إيه؟ قريبا منه وللاسف بعضهم يقول لك ايه دي تقيه من علي اشجع الناس يفعلوا هذا اشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلوا هذا ده هم بهذا قد شتموا من عليه وقدموه للناس في سوره الايه المنافق الذي يظهر ما لا يبطن والصحابه ابعد الناس عن النفاق فضلا عن كون من عن كون هذا الصحابي هو ايه هو علي رضي الله عنه الكم العشرون سلمنا انه دليل على استخلاف علي ولكن خفي معناه على الصحابه وتاولوا ولكن خفي معناه على الصحابه وتاولوا خاصه مع وجود الدليل المعارض المناسب والمتأول معذور طب نقول لهم ماشي هذا الدليل على استخلاف علي خفي معناه على الصحابه وتأول ماذا غيرهم بما قالوا أنت ساني أسنين يا أبا بكر أنت كذا أنت كذا رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا فيكون الصحابة قد تأول والمتأول ماذا والمتأول معه الحادي والعشرون هذا آخر سلمنا سلمنا أنه دليل على استخلاف عليك فيتعين السكوت الآن لأنه لا مصلحه من من الكلام ولا يجوز الكلام إلا أن تتعين ماذا مصلحته؟ والله هنتكلم عن مال على بطل ما تتكلم إلا أن تتعين مصلحه لي الكلام؟ لكن لو لقيت إن الكلمة ملاش مصلحة تعمله؟ ها يسقط والله لو أخذنا بهذه القاعدة يعني كم أكون في منازعات بين الناس خلافات لا الامور ماشيه ايه مستقره والحمد لله يدخل واحد به بكلمه بجمله الجمله دي لا مصلحه فيها اصلا ايه اللي بيحصل بسبب هذه الجمله تنقلب الايه الموده حربا وينقلب السلام معركه وينقلب الوئام والحب بغضا وكراهيه والمتصافحون يتحولوا الى, إلى ملاكمين بسبب إيه؟ كلمه لا تتكلم الا ان تتعين مصلحه ليه كلام قبل ما تنتقده انظر هل في هذه الكلمه مصلحه ولا ما فيها مصلحه وثانيا لازم تتعين المصلحه لان ممكن يبقى فيها مصلحه و مفسده لقيت المصلحه اعلى يبقى يعمل ايه حط المفسده فيه وراء ظهرك فإذا لا تتكلم إلا أن تتعين المصلح لان اليوم الناس يتكلمون لماذا لمجرد ليه؟ كلام كلموا خلاص كلموا خلاص لكن لو أخذوا بهذه القاعدة لسالم وغنم طب اللي بيثيروا قضية خلافة علي اليوم ولاية عليلي إيه المصلحة ان أنت تسيرها اصلا إن علي مستحق للخلافة عن أبي بكر وعمر وعثمان إيه المصلحه في ذلك ما في أدنى مصلحة من ذلك على الإطلاق سلمنا الن علي أحق بالخلافة من الثلاثه الراشدين ولم يتولاها وتولوا هم الخلافة وتقدموا عليه وانتهى التاريخ لماذا ننفخ في رماد هذا الرمال الآن عمره قرابة أربعة عشر قرن يا خلافة علي مضت بلا كم سنة الآن مش 1430 دلوقتي علي نزع خلافة سنة كام أو قتل سنة كام 39 3940 ما بين 3940 صحيح طيب قايت تصير قضية مضى عليها الآن 1390 سنة ليه نبش في القبور ونبش في التاريخ خاصة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ماذا إذا ذكر أصحابي امسك خلاص ما في مصلحه الكلام هنا نعم محوظ. للاستخلاف لا يعد ملكا لا لانه هو بيستخلفه والاستخلاف يعد ملزما للامه اذا قره اهل, أهل البيعه والشورى والحل والعقد